بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين موفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتدو صحفا مطهرا فيها كتب قيمه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 وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في هؤلاء كم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك قير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنوار قاالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا. كل من خشي ربه.